بالظالمين قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أي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 فإذا قضيت the فانتشروا في passed, they من be الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون would be rewarded for the sake of Allah, and remember Allah